<تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من إن شرور أنفسنا ومسьяت أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد وما يضل فلن نتجده له هو اللي مرشد أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله من سلك فاز بجنات النعيم من عاد عنه يمينا أو يسارا رم يبيت سوا الجحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم, إبراهيم, وعلى آل إبراهيم. في العالم إنك المجيد أما بعد فإن أصدق لحديث كتاب الله وخير لديه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لواني لا إذا زبلوغ المرام من أدلال الحكام الشيخ حافظ أحمد بن علي بن حجر عسقلاني جيش مودي أوفر مودي وعنه رضي الله تعالى عنه يعني عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقلت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم صحابه ابن خزيمة حديثك الصحيح وشيق البدن السيء الصحيحين أنا سيقول لما نكدوا أزال حديث وشتنسوش حديثي ده دفعوا في أغنبري أخوائي صلى الله عليه وسلم إسكعت قنوتي نذكر إلا أقرات الدعاء لقوم بك الدعاء أودع علىكم دعاء لسخوم ما شيبك الدعوة وعن سعد بن طارق الأشجعي قال قلت لأبي طبعا سعد كل طارق ما هو بابي طارق الأشجعي أو صحابة قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفا كانوا يقلتون الفجري قال أي بني محدث روا الخمسة إلا أبو داود صحيح المدينة في البانيش فصحيح لانها سألقل طريقي ورجع في فلمير فصحيح على سربي بباب مقود أي باوشي خوشي بيسلم أبتي يعني باوشي خوشي بيسلم نفذي انك إنك قد صليت قلب رسول الله أتولى لش بيغنبري الله عليه وسلم ولا فش ابو بكر الصديق يشكر ديا ولا خطاب ولا عفان ولا في الفجر لا فجر لنيوشي بياني قال أي طبعا مستحيل اللي يركو صحابي لوزا أو تصار كسيعين دي تبي يقدمو دي تب صحابش لا يقدمون حذقنا صحيت المديو صحية إلّا أبو داود لما بيقولون تمور روازي أنكريا. حسن كوري علي وعن عثمان بن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت ال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 قراؤ الخمس زاد الطبراني ولا يقي ولا يعجز ولا يعزه لا يعز, ولا يعز, ولا يعز, ولا يعز من عاد لوك زاد من لا, لأ كان بمن يجور خجنا لأ, لا يذل, يذل من عليك ولا يعز دوله ما تسمى مجور للمعلوم وزاد نسائي من وجه اخر يا اخي وصلى الله تعالى على النبي حديث صحيح عشر إمامي الباني لاروال غليل أو يكثيا طبعًا حسن كوري عليك أستهزع إمامي علي كوري طالب أستهزع ليصير إيه غنبر روايات لرسول الله عليه وسلم أنه قال ده بيغنمبر إخوائي صلى الله عليه أو فرونيتي ده بيغنمبر إخوان مهندق وشايف يركض أمين لك عت قنوت بلام بلام تقوله تقوله الوتري قنوت الويترى اللهم هديني في منهدئ إخوائي دعات مندي في من شاني وعافني في من او غلكاني كوا بصاغو سلامه دي را انا دكلي خويا مش ساغو سلامه وتولني في من توليت يعني شتي شي واني بدايه بقول تولان عمكي بقول طالبش تمبي وبارك لي تي ما اعطيت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 اتو ولایتی می دهی، اتودوستاتی خوشش می شدی خودی می دهی که نه تنی زلیلی بک، که ات یکی جوره والی الله ولي والدی نامانو ک خدا والی بو یکی نتوانی بیه زلیلی بکه دو، چه خدا جوره تباركت ربنا و تعالی جورایی لبتو باشو و عظمت دبوتو باشه لبو خویک پرویدگان، ولا ریاضی به ولا ولا من عادت هل يكا خدا يكبر مردقار دجمان داري بكا هل يكا خواه يكبر محاربه بكا تبتت تقول لا يعزو فقط خواه يكبر عزتينا لاته خواه يكبر سرينا يخي كما تعالى ظلمه من كإنسان بتواني أوشتانه بتصبكا خواه يكبر بعزتي دخي سوكا خواه عزتنا لاته همو أمتي لا إلهي رأتتا عزتي موقتا بلعه عزتي خواه يكبر عزتي دائمية وصل الله تعالى على النبي ليش لماذا؟ لأخي كيف صلواتنا سأبقى خمبره لماذا كانت أولى فضل قيلة حديثة كل دعاء محجوب حتى يصلى علي لماذا كانت صحيحه صحيحة؟ لماذا حتى يصلى علي بما كانت لو الدعاء لأخي لأخي لأخي صلواتي له دعاء يعني سواء كان في أوله أو في آخره صليت على النبي مينه يجوز بل الاصل في الدعاء الصلاه على النبي لو يتقبل به لو يكون دعاء ان همو دعائك محجوب ردك يا حتى يصلى علي حتى صلاه الصبي النبي بس بلقيه وعندي زي هذا كل اخر دقيقه سلسله صلاه على النبي محمد لي اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي سبر اللهم اغفر لي اللهم, اغفر لي. اللهم... اللهم ارحمني ارحمني اوزبي اللهم صل على محمد يعني ثلاثة أبناء كيبي، بي أخيلي، ثلاثة أوليبي درستها. بعدين صلواتنا سبع غمبلة بدنا. اه، بس خاص لين الأخلي هذا. لين يعني إلا الأبير شوبي، ثلاثة أبناء لأن هون ديس صلوات لبدأ دي الله تعالى عنهما. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح وفي سنة دعاء ضعف حديثة ضعيفة لسنون به قياتيا لابن عبار رسول الله وقال لهرد الشامبي كازار وششط وششح حديث الروايات كذية تفرميتن في غنبلي قوات صلى الله عليه وسلم امي في الدعاء قدكر لكاتي قنوتي بياني بيك ام يجباني حديثة ضعيفة في سنة دعاء ضعفة <تصفيق> وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركمته أخرجه الثلاثة صحيح الجانع أبو هريرة رضي الله صلى الله عليه وسلم بيغنبلي قواه صلى الله عليه وسلم أقلقل إيوكر نوشي برد سجدي برد فلا يبرك كما يبرو البعير باعير بخويناع وكم عشتر أولي دكات دمن عشتر سوشي بي لاستيتي أولش خاصة مع عشتر لين خايرون دمن افلا ينظرون الى الإبي لكيفه نقاط هلا بند يكشري خوش الطيب مش خوش الجروه أولي ناقم لبيني شيخ الباني ابن باز رحمة الله على سربي ابن باز دمني بين دبي بين دبي بين دبي بي شيخ الباني دمني نصت بين بين دبي بي. شيخ الباني يمكان كه لحد سكيا آتيا الشيخ ابن باز فرمي ديت الشيخ الاباني ديت الشيخ الاباني اتو خلش يا أوروبا يا Albania تبي واندي عشتير امال تزعي عربينا امال زاني عشتير فيها اتو يا أوروبا يخلش يا أوروبا لا زاني عشتير الشيخ الاباني رامضي خالد صربي زول من الصايف زايداتو ديت دلات الشيخ ابن باز ديت رامضي خالد صربي اتو خايك وانتو ساوا كان يديست عندي وام خلش هجم بس ما يكون نصاي دائما أشتري بيلو بل ما تقولي ساوي خايف على الزواج ليه ساندي أنا أشتريه نادي يا توصيلة بيد يا توصيلة نفسيتي لا أشتريه أنا ساندي نبوه لأي فأنا ساندي هو حتى بس بس لو جاي وليضع الرجليه... ركبته قبل مقلوبة للرواية دي هيتمان. كذا الركبتين قبل رجلي قبل يديه أو يان مقلوبة أو يان صحيحه لا صحيح الجامعة صارشيا صحيح, صحيح, صحيح, صحيح كذيه وهو أقوى من حديث وائل ها ده لو بقوة ترى لحديث وائل كل عجر وآل كل عجر حفظناه على سلبيه قام روايات كذيه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتين قبل يديه أوش يعني ده أنا من بين صلى الله عليه وسلم كان يصوتشي بجد الصيامات بيجزدنا دعانا بيش ناسي هواش يعني حد يزعل ضعيف ويشغل بعين لرواية الغليل بضعيب إلىنا فإن للأول شاهدا ده فرمودية كم شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما صحه ابن خزيمة ده فرمودة فرمودية كم كدايت يديه قبل ركبته شاهد يه لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وصحوا ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا ابن البخاري جناته ومعلقي في شلسر بس ابن عمر بلعنك موقوفه شبيع حكمي رفعي لا يقال من باب الرأي ليس من باب الاجتهاد وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على رقبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بأصبعه السبابة رواه مسلم وفي رواية له وقبض اصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام دعم ابن عمر رضي قائل هل هوتو جانبي دفنك دو زارو في صلى الله وعزم أقدانش لبو تشهد لبو تحيات وضع يده اليسرى على رفتي اليسرى دسلي دسل شوشي سفه لنا راسي شي راسي, راسي وعقد ثلاثا وخمسين ثلاثا وخمسين أو أوشتى له دائما ثلاثة وخمسين أولا، هو ين بينزا أوشتى هو رقم بينزا قبل سي, سي بينزا وأشار السبابة. أبو ياتي كان يحركه. أوه بس أو الرفع مخفضة هذا يرفع مخفضة زايزنيه نية ما لا أي بنية أو لما أو, أو, أو, هامكة. أو الرفع له دائما أهل حديث كحديث كان دبينا وكم هذي فقهنية أو كرههم أو او أو أي مكة <يمنون> نيوية بس كان يحركه يحركه بس نيجو ان بعاستم بس يركبنا زكشي نا نا بس وفي رواية وقبض أصابعه كلها تلي الابهام تلي الابهام أو وعن عبد الله بن مسؤول الله تعالى عنه قال اللقيته قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو متفق عليه اللفظ للبخاري عبد الله كريم مسعود كلاسه في الوجحي الذي يغمر صلى الله عليه وسلم دقمي بيغمري غص صلى الله عليه وسلم رويله يماك بيما يفرموا بيما يفرموا اذا صلى احدكم اجي يذكر فليقل لير بقصد تحياته تلك تحيات ما ذكرت التحيات لله الصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته постав They begin to hear from him if you go ahead of theakes of the paraca the Psalms السلام على as you said we said but we are not everyone are second like a prophet and they are coming to help and he is giving home شلوا عليه كلامه مقابلة أما إذا هو يحتاج إلى دليل شو في أو نيش ده تابي يا خمر ما وصل دبوا أو يا خمر بخود يبي بمو أو هابله حتى أمام من السلام عليك أيها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وأنا على أخو... هم وبنذكر حياة بيتنا خو لكن فيهم بينه وبين الأسلام عليه أدي الله رضي الوقت كل أن لا إله الله وحده لا شريك له أن محمد عبده ورسوله ثم يتخير من الدعاء أو الدعاء نطبع ندير كشجر يجل او كان او رواة السنة المهجورة أو أو أن خلق دو... دعائناك ده بعد دعائك اللهم اغفر لي اللهم اسرني اللهم جبر أوني بيدي بس دعاءك بعدي ناب دعاء بكرني أعجبه إليه كدري أعجبه إليه فيسية ما مصاع مصاع ده ما مصاعته إنسان الدنيا أصل مصاعته كم مصاعته أذى الله مردقو الجنة أنيا أمدوا عيدكم خير بدماشتي. للدنيا شو هاي الله في الدنيا عسى لو بلاك نت حصل. الدنيا. هي الدنيا عليه. باكر كنا نقول قبل أن يفترض علينا التشهد والي أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد يفرض علينا علمه الناس قبل ان كنا نقول قبل نفرض يفرض علينا التشهد أما علينا نقول نفرض تشهد ان نفرض علينا ان نفرض علينا ان نفرض علينا ان نفرض نقول ان التشهد في ان نفرض علينا ان نفرض علينا ان نفرض علينا ان نفرض علينا ان نفرض علينا ان ولي أحمد علمه التشهد وأمره يعلمه الناس لذي حسنا فرمي كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا سورة القرآن كما يعلمنا التشهد الذي حسنا فرمي في أغلبه إيه مي فيه الاستخارة دكر ثن إيه مي التحيات دكر يعني ثن إيه مي فيه القرآن دكر ولمسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، التحيات والمباركات والصلاة الطيبات لله إلى آخره مسلم لرواية مسلم جاهزة الله ابن عباد كذبا في صلى الله عليه وسلم اما يفير التحيات ذكر التحيات والمباركات والصلاة الطيبات لله وعن مضالبين عبيد رضي الله تعالى عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثماء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء رواب أحمد والثلاثة والصحة وابن حبان والحاكم شغل بنيس بس بسح بس الجامص عيدانه بس حجان بس فولايك ري عبيد كي بنزح عليه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دلك بيغمبري خواص صلى الله عليه وسلم جي لك سيكبو لنا لا نمجي قلت ولم يدعو دعائك لنا نمجي ولم يحمد الله طبعا دلك ريتو جيد لنا فد يقول اناش نبيغمبرو اناش داك جاي لي <تصفيق>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 يعني هالجوتين بخايب ثم يصلي على النبي دعاء صلاة جالس ثم يدعو بماشاء دعاء دعاء دكات عارسوي خويتي وعن أبي, ش... أبي ما إنه... الحمد لله لنا الحمد لله نا نا الله لا لا كمشاكاة تحميد الله استأذ او التحيات دنيا التحيات لله كلمه تحيات او حمده شامله زعمت او يعني بس دي التحيات والصلوات والطيبات الطيبات لقيت تحيات وتحميد خلق البرتغاله سباس بزاف خلق ما بس تحيات تحيات كلها هم ويش نقول لك ها مويش بالضبط اه وعن أبي مسعود الأنصاري، كان دوسو دوس حدثي رابي غمر رواه عن أبي مسعود ابن مسعود النجار. ابن مسعود أبي مسعود الأنصاري البدري. أب أو أو مشهورة به أبو, أبو مسعود البدري. حديث يوي رواه إن مما أدرك الناس من كلام الدبورة الأولى إذا لم تستحي فصنع ماشد. قال. أنا فيما سؤل من الصالحين لله تعالى عنه قال قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا رس... أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال قولوا الله مصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين كهاميل المجيد والسلام وكما علمتم راه مسلم هو مسؤول من الصالحين يا أخواني خالص الصلاة فمثلا بشيري كريستي عاد فرميتي هاي بيعنبل يا أخوآ فقال النبي يقرينك صلوات الله سر طول فكيف نصلي عليك صلوات الله سر الابدين فسكت اذنبه ثم قال قولوا بل اللهم صلي على محمد وخاص صلوات الله سببه محمد اللي صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد طبعا آل محمد اما اب او بزين دو معناه قال محمد قال محمد كذا في أهل محمد زكاة ورناغري وقضي نوي أصلاكي تكا وقبن ياسم ووالا بلان كدير كدير, كدير وعلى أهل محمد قضي بي أمتكي تكي أويك أمتكشي دوس أهلك أو الشمول لك خيزانكاني هموي هموي شمول لك هموي ما دخل فيه لؤلؤ الدين ادخلوا آل فرعون أشد العذاب مم. آل فرعون همو هم أمتك أنت أو يتبعني بالضبط لؤلؤ على آل محمد هم مشمول لكاتن هم وكئ لؤلؤ جدي وآل محمد وذريته تجيوا أزواجي لريوادياتي عينًا لؤلؤ يا لؤلؤ يبزا الكلي القضيه شاملة هم مشمول لكاتن كما صليت على ابراهيم طبعا نبينا ابراهيم عليه سبحانه اني ابراهيم كان امه لو انت رجالك ان تتروا زكيه قيامه الدنيا من صلاه النبي ابراهيم دي لبروي خليل الرحمن و وبارك على محمد وعلى ال محمد وبارك لصيب خير محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ال محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على ابراهيم لا ده يقول كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم همي. كمباركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم سلامكش. ديزان بيشرد. دوي بس. شو شان الصلاوات قي بوا. دوي بس هندي. العالمين موجود لا لا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والسلام كما. كما علمتم. أو كما ليتام كما يعني اللي كما علمتم. هود جو عالمه. هود يعني سلام دانونيا سلام دالونيا بيزامنوا سلام زيتوا ده بالافير يعني كره ده طب شايف بدايه سلام دالون زي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في عندك تربيه سلام كل شيء <سؤال> لو سلام يعني السلامي على سلام يعتادي لو اللي بيشتري يعني بيعنيه بي طبعاً بس ما عندنا أي صلوات لبعدين. لو اللي صلوات فيركنه. لو كما علمتم، لريواتي كما علمتم. هو بشنو هذا؟ وزاد ابن خزيمة فيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ لريواتي ابن خزيمة هاتيا. صن إما صلوات نصر لبعدين. كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك أقلنا أن من صلوات ما نسلل سواء صلوات بي كير. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم أمين ومن عذاب القبر أمين ومن فتلة المحية والممات أمين ومن فتلة المسيح الدجال متفق عليه تعود دائما لك اذا زور غرتن اگر حديث تمشي صلى الله عليه وسلم ج رضي الله تعالى عنه رحمه الله سربناكي بلم او من العذاب القبر لي امين كدري امين او مقابل ك اجازه ديه كلمي امين للامه تنكيه بلم رضي الله عنه رحمه الله صلى الله عليه وسلم أو اوتوماتيك اندكوتري ناي إمام شامع إده رحمه الله ناي صحابي ابن عمر رضي الله عنهما نايب في أغنبري صلى الله عليه وسلم ناي ملائكة أجدك صلى الله عليه وسلم أو أنا في إذنك السلسة أو أنا أظلمني شيء درسنا رضي الله عنه طائفة بصحابناك بابن إمام شافي رضي الله عنه ذاتواني بلام أما لابن الصحابي أيوي خوائي قولة رضي الله عنه ورضوا عنه ناشا إيوان واجبت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 <تصفيق> إيه مم وين كل الله يما بسمين سر الحديث اللي نشوفه على ما فهم على البدع فانت عبارة ذكر شيء أوكي نبي إيه رضي يا دفرمي إذا تشره حدكم أتمنى وش أو إيش ذكرناه تقولي نوامض مؤكدة لا إذا مشاف نوامضة والله إمام كان أو دعاية لفاش تحياتي مم. أعوذ بالله من الشر لتن... فاللي يستعر بالله من أربع بقوين بارزي يزي لس... اللهم إني أعوذ بك من عذاب جاننا أخواني أقول بارزم لا عذابي ومن عذاب القبر ولنه عذابي قور ومن فتنة المحيا والممات جيان ومرزن ومن فتنة المسيح النجال فتنة المسيح الدجال ما من نبي إلا وقد أنذر امتهم بالذل. طبعا جولتي له مصيبة. لما ده ويدتزل، يا كم زار يا كم زار كده درب من مسيح، عيسى ما زار؟ دوام زار درب دوام زار سيرز أو زاعق ذي خواما. كبار عند يعني اشتكى في اثنين جاولي وابعثاني إنسان وويندي نعكارتي خايف أقول لكم فارزي. ما وصلت كذل فومن في اثنين محجىء. جيان في اثنين لبره مصيبة داها. مشاكل مردن مردنك. نفر هنا وعوضتي مرديا. خايف ما نفر في مو صيدها مصيبة, مصيبه طرف همو امتحان لكان معناه امتحان بس مو صيبر همو بلعب بلعب. همو بلاو امتحان همو بلاو امتحان هكذا شو دو دفتر زدري صبر لا وقت يخوي يعني امتحانك وهكذا وفي رواية لمسلم إذا فز أحدكم من تشهد الأخير فرغ إذا فرغ أحدكم من تشهد الأخير أقل يقول تواهبون تحياتي أخي لي يعني لك تايكي وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ضممت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم متفق عليه أبو بكي صديق الرسائق لا يسأل بيتم كساط وسلودون حديثة بيغمبر رواياتك دفر ما؟ بيغمبري أخوة المصر صلى الله عليه وسلم دعاكم بيبلي لنا ونواجه طبعا كل هيد دعاكم فيه كا علمني الدعاء أدعو به في صلاتي علماء كان دفر للدعاء الدعاء لا بحاجة نعيش بس دعانية لا لما نعيش ما كويس دعاء أنت صن دعات كم بعشر طعياتي كم تطلعني بيكا هوياك لكادي يدو لكادي تطعياتي دوامش تطلعني بيكيسه لو يه هذا أقول لك غيري إيش بلام مجنزكرة كان يخطو دو عقير دوسة لخط دعائك بلام مباشرة بعشر نجيه الزكية كان يخطن بكين نبي دعاء له دقيق كده خلكنا كيله دقيق وينكث قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلم كثيرة خويا مستم شجوبنا نخون كرديا ولا يغفر الذنوب إلا أنت كذل جناه تعرف أنك خون نبي إلا أتونه بيت لو إيش يقول ناوي غفاره ناوي غفوره لوناوي غفوره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 فاغفر عم أودي إن شاء خرج بك من عندك لله وارحمني بزيد ما انك إنك أنت الغفور الرحيم هل أتو صفتي دي هل أتو لي بردي هل اتو شان اللي خرج بني قناع بن عجر رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعن شمالي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته رواه ابو داود بسند صحيح صحابي داود قال تنيه بك ابو داوود يجيك لو دي لو دي علي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما مستا تسبو خيره اي لماذا؟ وإذن كل حجر كحفة على حليسينا في يغمبر روايات كثيرة فرموتي كل قلب بيغمبر صلى الله عليه وسلم كسلامي دداوه لا يراسلي ديفانوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله لتفش ديفانوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روحة أبو صحيح أو منهم من يجهر منهم من لا يجهر هذا لا بس ريد لا يتسفي لا يشهر بلام لي مالك يا كان سلام اي سلامي لراسدا وازفا سنته رك انا اقلائيه كما واذكر دوه متاه انا كدوسه لا استنى سلامي لا طبعا كده لا مالك كان لما كانت يمامي شافعي يجب رئيس يكون للركات ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون دوام ان دو دو دو. لاينا لك ان يكون كان ان يكون لك يعني يكون لك ان يكون لك ان يكون بس ان يكون لك السلام يعني لك كان يكون لك ان يكون لك ان يكون وعن المغيرة بن الشعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك ولولو الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا من علم أعطيت ولا معطي مما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد متفقون عليه مغيرة كل شعبة رضي يقول تعالى عنه سلك سطسي الروايات على السيريات كل ذلك بأي غمبي دليل بأي غمبي خلاص أنا فرمي هم وزارة الدوائر اللي كانوا يفرموا طبعا دليل دبر على ما كان خلاف على في كلمة هيا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 هو المدرسه اول كامل كدرسه, أهل كدرسة. نجد كدرسه لنجد اهل جوزه نجد حتى لديك انا راي راجع سوي بسلام انا منهم يقول انا قال هذا لا لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي مولاي امدو سباس بلايا لابويا ووالا كل شيء قدير بلى بلى بلى بلى بلى بلى بلى بلى بلى بلى ضد بلى بلى بلى بلى بلى بلى بلى بلى بلى بلى بلى بلى بلى بلى نعم بلى بلى بلى بلى بلى بلى بلى بلى بلى بلى بلى بلى بلى بلى بلى بلى بلى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 ما <تصفيق> لا إله علاوة على الله والملك والله والحمد لله وهو على قدره مطلق يا أخاى البرجاء اللهم لا من علم أعطيت أو أنا من شان الحين لا على سكاني بيشترى وعن سعد بلال بوقاص رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دوب لكل صلاة سعد كلامي بوقاص رضي الله تعالى كخالف يا خمبري الله هذا خالف خال في الجيران أحدكم خاله أو المركز مركز خاله هو بي ينشان ده كدوسته عفترى يكحلي سري وهاك اللي بيقام الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعود بان دبر كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنه الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر رواه البخاري سأدي كل بيوقات رضاي لا يسأل صلى الله عليه وسلم كان يتعود خيد بارات بس لدواني وشكان بأ كم الله شد يجلو اللهم إني أعوذ بك من البخل خوا خم بذ بعزم للرزيلي لقرص كشي وأعوذ بك من الجبني للزباني وللسناوشي وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر وببجما كاتشي بصلاتو كل بدسوا كمكم دصلات من ميني كأوقتش ثم يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد المين شيئا وأعوذ بك من فتنة المحيى وفتنة الدنيا والا قوم بارزم لا بتني دنيا واعوذ بك من عذاب القبر خوش ب ما لازمنا عذابي غور او فرمود لي اجازه دخيل موت اجازه او فرمود لي باوسجل ني بو او وقتي لسري سعد ديد وان سعد بيو يقاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من البقل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى هذا العمر وأعوذ بك من فتنه الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثة وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا هذا الجلال والإكرام رواه مسلم توابان كما رضي الله عنه كما ولد في خمر كما كردية ديفرمو في خمر صلى الله عليه وسلم أجر لنا نجيت وياه سيزاران ديفرمو استغفر الله استغفر الله استغفر الله, الله. ودعاء وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام متبارك لهذا الجلال والإكرام ابو ريررر عن ابي رير رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاه 33 وثلاثين وحمد الله 33 وثلاثين وكبر الله ثلاث وثلاثين فتلك التسع وتسعون وقالت امام المائه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر رواه مسلم أبو يقول لك ان يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله سبح الله يقول لك ان الله يقول كان ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك كان الله يقول كان ان كان يقول لك ان الله يقول لك هل الله يقول لك ان الله يقول لك ان الدواين سبحان الله بك وحمد الله ثلاثا وثلاثين سيسي زالش سي... الحمد لله بك وكبر الله ثلاثا وثلاثين سيسي زالش الله اكبر بك فتلك تسعة اوان وأربعون أو واتنوه وقال تمام المئة لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطايا وخيالهم ممكن أرجعني خاصري أجر بجي و... كيف زدرياش بيتم، بس ليه فرق لما صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل دعاء من قلب لاهن غافل، من قلب غافل لاهن، بس ليه دعاء بك لا لا نوخش شيء، أقل دعاء كين لبرسي كود زاني لبده وي لذكر بيان إن لا يتكلم بكلمة لا يهوا لها بالا في غضب الله يهوى في نار جنة سبعين خريفا أغليني كوي بالله كابدا بالله في يتكلم في رضوان الله لا يهوى لها بعلم خلك أنا كي كلمة يقدر لي أقاش الدنيا بي... يدخل في الجنة يدخل في الجنة خايف رد دمتم سبحان الله سبحان الله من قال لا من قال لا في من قال سبحان الله في الجنة بين الدعاء ذكر ذكر كي أبداً وفي رواية أن التخبيل أربعون وثلاثون كده أربعون وثلاثون يعني لذي لا إله إلا الله يا كي وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر دبرة كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وعبالتك راه أحمد و أبو داود والنسائي بجنة القوي صحيح الجامع ما صحيح بصحيح يعني معاذ كري جبل كالسطو قنزابيز حديث في أغنبار روايات كدية دفرمي بأغنباري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي بيقول ليه فرميه أوصيك يا معادي وصياتك أي معاذ لا تدعنا النكي أتو ليلك ليه أوصيك يا, يا معاذ حديثي مسلسل بالمحبة معنا يا إن شاء الله قوابو أو يش على ذل ذل أحبك يا معاد والله إني أحبك يا معاد والله إني أحبك يا معاد فلا تدعن أن الدورة كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وأستغفرك وأستغفر إعبادتك أو أو تصلب مقابلة إنني أحبك يا فلان فقل أو لا لا تابع يكره الشهادة تاجي شتيمة هم يأو قصيبي جودة أو, أو قصيبي جودة إلى آخره قال هذا لا تأيي معاد وصية أنكما نكيل كبير كيل أدواي هرمني أو شيء أو دعاء اللهم إني على ذكرك وشكرك وأحسن عبادك هذه قصة حقيقة وعن أبي إمام الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ هذا الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت راه النسائي وصحاح ابن حبان حديثا الشيخ الباني صحيح لانايا ابو امامي الباهلي وقال ذلك دوستو امزاح اللي جاب غنبر الروايات ديال دابا مين هذيك قعد الكرسي بخيني لا دوى يرني يجك او حتى من عناكات اللي قدا غيناكا في ابتسيت باش تنها مرد النبي هل هو كو احد اللي ابو ريرش ك لسانه خزيه نخيبه سيرز على شيطان ديتلعي سيم زار دلت البرم دام من دعائك كثير دكم اجر شوية نصدي خايف قدر نتبارزي قديسيا قدي الله لا اله إلا هو الحي القيوم بياقم برته فلو قدي جزاني يا أبا هريرا وسياشوش شيطان ديتلات قديش طبعا نهر زار يكم ده ديد كذبك وسيعود كذبك وسيعود عود سيم زار بياقول يا يا أبا هريرا إنه شيطان صداقك وهو كذوب راسك قاله عضنا قال هوش بلغي كابلا حمود عمر يجلسنا قال معناها وني قصه جي راسناكه قصه زيد زائد زائد وزاد فيه الطبراني يقول والله احد لا طبراني اتيا بينه وات كرسي قول والله واحدش بخيني وعن مالك بن حويرث كفازح لي جاب لي روايه صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني رايتموني اصلي البخاري أوصل رد دانويك لما القرآن يكأن كمال شكور يحوله كبعض عنيزة بيه غمرب يواعد كذي بده بيه غمرب يخوض بعدي نيوش من تدي هي وانا وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فرمي بpeon يجبك فإن لم تصدع فقاعا أجرت واني بدأني فإن لم تصدع فعلى جنب وإلا فأومي رواه البخاري، إبراني كريشة رضا يقول على سبي لبيك أنبل خالد جرت وصبر كفرميتها، صلي قائم بpeon وينجبك، فإن لم تصدع أجرت واني فإن لم واني واني فأومي وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخضر من ركوعك من ركوع روه البي يقيب قوي ولكن صحى أبو حادم وقفه سنن بي يقيب ضعيف الضعيف الجابر ذا فرم لصي خواه لسربيته كأثر في سطر الحديث السري بعد كليا كأي كمتن يخوض فرموا بناخوش فرمو فرموا تزيد لا لو سوزي على أساس شيء شغنيا برفرا بها طبعا باليف اللي فرمو صلي على الأرض إن استطعت أجل التوالي لساعادنيش بكا وإلا فقومي إمام أجل واجعل سجودك أخبث من ركوعك. هاشتى نحدي سجّض إيه بيجي معناه كصريحة. ومنه ما تحسينك الدهام. كفاية؟ أجلس سبحانك اللهم بحمدك شهود الله اله إلا أن السفر كرتوبي لك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.